بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلو العقدة من لساني قولي أيها الرحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي سبقا قلنا في بعض الدروس السابقة انها تنقسم إلى قسمين الشمائل الذاتية يعني الشمائل التي تتعلق بذات الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة خلقه قده وشعاره وغير ذلك مما يتعلق بالذات الشريفة وهذا فائده على المسلم وأن يتعرف على الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه ليحبه لأن من عرف شيئا حبه ومن جاهله عاده الشق الثاني في الشمائل هو الشمائل الخلقية أي ما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم شمائله الشريفة شيمه الكريمه حيث كونه صلى الله عليه وسلم عاقلاً راجحاً العقل شجاعاً حليماً صبوراً إلى غير ذلك من الصفات وفائدة هذه الصفات هو أن يقتدي بها المسلم أن يقتبس من نورها أن يحاول أن يحتدي حدوى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ستالة لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة وقد توقفنا في الدرس السابق عند صفة شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا كان صلى الله عليه وسلم لا يفر في الميدان كان صلى الله عليه وسلم كما قال علي وغيره رضي الله تعالى عنه من الصحابة قالوا إذا اشتد الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا اشتد الحرب يعني نختبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقربنا إلى العدو فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفر وإنما يثبث كما في احد وفي حنين وفي غيرها من المواقع وكما ثبت كذلك في صحيح بخاري وأورده الإمام القاضي عيد رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع صحبته في المدينة فسمعوا صوتا هذا الصوت كأنه صوت يعني يخيفهم خافوا أن يغير أحد, أحد أطراف المدينة فقاموا من مجلسهم وقام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وذهبوا إلى بيوتهم من أجل أن ياخذوا عدتهم ليتجهوا نحو الصوت يعني نحو الأمر الذي افزعهم فما أعدوا العدة وخرجوا حتى لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع قبل الصوت يرجع رجع من الجهة التي سمعوا فيها صوتا وقد تقلد صلى الله عليه وسلم سيفه وركب فرسا عريا أي فرسا ليس عليه سرج فرس العري هو الذي ليس عليه سرج ويقال في البهيمه عري وفي الإنسان عريان الرجل العريان الذي ليس عليه توب والفرس العري الذي ليس عليه سرج هذا الفرس لابيط الحصى يقال له المندوب بمعنى المطلوب أي الذي يطلبه كل كل واحد يتمنى أن يكون له مثل ذلك الفرس وكان هذا الفرس قبل ذلك قبل ذلك كان هذا الفرس بطيئا أي بطيء المشي وبطيء السرعة فلما ركبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني وجده كما قص الله بسم وجده بحران خلنا بس إني وجدته لبحران يعني وجده سائلا كما يسيل ما البحر يعني لا يحجزه شيء ولا يمنعه شيء ف... فاستفيد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسبقه من الحادث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعيد العدة الكاملة لأن من العدة الكاملة أن يكون الفرس مسرجا ولكنه صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس وجده في باب المسجد عند بيروحى ل أبي طلحة هو ومستنى أبي طلحة فركب هذا الفرس وفيه وفي هذه القصة أن الانسان أن الإنسان إذا عرف أن صاحبه لا يقول له شيء في قضاء الحاجة على فرسه أو على ذبته فلا بأس فقد أخذ الفرس من غيره إثنين من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه ثم رجع وقال لن تراعوا لن تروع يعني لا تخافوا فليس هناك شيء مما مما يخيف استدل بذلك على شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك قالوا وقال نبي المسلمين تقدموا وأحب إلينا أن يكون المقدم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم نحو الأمام وكذلك غضب صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء ومعنى الغضب الذي المذكور هنا هو غضب صلى الله عليه وسلم إذا تهكت حرمات الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب كغضبنا لا يغضب من الكلمه لا يغضب من يعني لا يغضب لا اغضب الا اذا تهكت حرمه الله يعني حتى لا يرد عليك ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الغضب فكيف تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لصحابي الجليل الذي ساله عن ان يوصيه فقال له لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني لا تغضب يعني ثلاث مرات يقول له لا تغضب يعني الغضب المزموم الذي يجعل الإنسان في إغلاق ويجعل الإنسان يفعل أموراً لا يدري ما الذي يفعل ويرتكب المخالفات من أجل ذلك الغضب ولكن الغضب الممدوح هو الغضب الذي يقوم بالإنسان ويستبد به حتى يقيم حدا من حدود الله تعالى أو حتى يرد حقاً لصاحب الحق أو حتى يرفع ظلما عن المظلوم هذا غضب محمود. يعني ينبغي أن يكون في كل مثول أمر من أمور المسلمين، قل ذلك الأمر أو كسور، سواء كان الأمر يعني كبيراً أو كان الأمر صغيراً، حتى تعطي الحق لصاحبه، وحتى ترفع الظلم عن عن المظلوم، ولذلك لما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف حدداً من الحدود، قال للشافعي وهو بن زيد أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني غاضب عليه وقال أتشفع في حد؟ دين من حدود الله يا السلام يعني هذا لا مساومة فيه بل يجب فيه تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى إذا غضبه صلى الله عليه وسلم كناية عن شدة شجاعته وقوته في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وقال ابن عمر ما رأيت أشجاع ولا أنجد ولا أجود ولا أرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت أحدا كان أشجاع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا انجد انجد من النجدة والنجدة هي ان تغيث الانسان المحتاج عندما يستنجد بك الغريق تنجده فتتصف بيش؟ بالنجدة والنجدة هي أخت الجود فالانسان اما أن يجود بقوته قدرته وطاقته فيكون منجدا وإما ان يجود بماله فيكون جوادا يعني فهي اخت الجود ولذلك قال ولا انجد ولا اجود فهو من من حيث الجود كان أجود الناس كما في صحيح البخاري أجود الناس بالخير من الرحي المرسلة ومن حيث نجد فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس سابق فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استنجد انجد وإذا استنصر نصر كما فعل مع بني خزع لما غدرت بهم قريش بعد صلح الحديبية فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتح مكة المكرمة ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالرضا كان ارضى الناس يرضى عن الانسان بما تيسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف غير الموجود وكان صلى الله عليه وسلم يرضى بالموجود فتجد صلى الله عليه وسلم راضيا عن اهله راضيا عن ابنائه راضيا عن, أصحاب، عن اصحابه لماذا لانه لا يكلفهم بما لا يطيقون اذا اردت ان تطاع فمر بما يستطاع إذا أراد الإنسان أن يطيعه من بحوله فليأمرهم بما بما يستطاع إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطع وقال علي رضي الله عنه إذا كنا إن كنا إن كنا إذا حمى البأس أي الحرب إذا حمى البأس أو اشتد البأس واحمرت الحدق حدق حدقة العين واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا اشتدت الحرب وكان أحمي الوطيس كما قال النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم قال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا النبي صلى الله عليه بيننا وبين العدو ويكون النبي صلى الله عليه أقربنا إلى العدو ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوز بالنبي صلى الله عليه وسلم نلوز به أي نتشبات به ونجري وراءه من أجل أن نتقي به عدونا وهو أقربنا إلى العدو وكان من شد الناس بأسا وش وكان من, من شد الناس يومئذ بأسا وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إدادة العدو لقربه منه كان الشجاع هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إدادة العدو منه بمن الشجاع من الصحابة هو الذي يتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فما بلك بمن ليس بشجاع الشجاع من الصحابه هو الذي يلود بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتقي به أن يتقي به العدو ومن شجعته صلى الله عليه وسلم أنه يقول في غزوة حنين انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كيف تعلن اسمك وصفتك وتعرف بنفسك في ميدان كل الأعداء يبحثون عنك هذه هي الشجعة هذا هو البأس وهذه هي بالله سبحانه وتعالى حيث إطمأن صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس يعني أجملهم وأجود الناس يعني أكثرهم إنفاقا للمال في سبيل الله وأشجع الناس أي أقدمهم حيث يكون, يكون الإقدام مطلوبا والإحجام حيث ويكون الإحجام مطلوبا لأن الشجاعة هي حسنة بين سيئتين حسنة بين التهور الذي هو الاقدام بدون المحاسبة محاسبة لما سينتج عن الإقدام أو الإحجام الذي هو الجبن والخوف والفرار فالشجاعة هي ان, أن تقدم ولكن مع حساب ما ستتأول إليه النتائج كما قال عمرو كما قال معاوية رضي الله تعالى عن عمرو بن العاص قال له يا عمر أعجزني أن اعرف أشجاع أنت أم جبان تقدم حتى أقول أنا أنت ججاع وتحجم حتى أقول أنت جبان فقال له أنا شجاع إذا أمكنت لي فرصة وإن لم تكن لي فرصة فجبان شجاع إذا أمكنت لي فرصة فإن لم تكن لي فرصة فجبانه إذا ما القص الفرصة الأفضل لك والأول لك الجبن يعني الفرار بنفسك يعني حتى تعيد الكرة حتى تعيد الأوبة على على عدويك كيف ما كان هذا العدو لأن لأن الشجاع ليست فقط حتى لا يفهم كلامنا خطأ حتى لا يفهمون كلامنا في يعني في حيز ضيق ليست الشجاعه في ميدان القتال فحسب فالشجاعه مطلوبة في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والشجاعه مطلوبه في تربيه الابناء والبنات والشجاعه مطلوبه في اعطاء كل ذي حق حقه والشجاعة مطلوبة في محاربة النفس الاماره بالسوء والشجاعه مطلوبه في كل شيء في كل شيء ما كل لا الجهد ومن ومن جاءت فانما يجاهده لنفسه هذا الجهد هو المجاهده هو الشجعة. عندما تستطيع أن تربي النفسة، آه، على خوف الله سبحانه وتعالى ورجاءه، هنا تكمن تكونون شجع. كمن واحد نغلبت نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال الكيز من دان نفسه وعامله لما بعد الموت والعاجز هو العاجز. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذا لابد أن تكون شجاعا مع نفسك ثم شجاعا مع من جاء بعد نفسك. واشجع الناس لقد فزع اهل المدينه ليله فانطلق ناس قبل الصوت القصه التي اشرنا اليها فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا يعني قد الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ناس خرجوا من اجل البحث عن الصوت فترى النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى لهم الغرض وقال لهم لن ترواهم فتلقاهم راجعا قد سبقهم الى الصوت وقد استبر الخبر على فرس لأبي طلحة عري على فرس لأبي طلحة عري الأصل على فرس عري لأبي, لأبي طلحة ولكن أراد أن يعرفه أو أن ينسبه أو أن يخصصه قبل أن يصفه بـ بـ بالعري ومعنى استبرأ استبرأ تتبع الخبر من أجل أن يعرف حقيقته ومنه الاستبرأ الاستبرأ لكن نعرف الفقه الاستبراء هو أن يعرف الرجل والمرأة حقيقة ما وقع في, في عالم الرحم هل هناك خلق أم ليس هناك خلق فالاستبراء هو كنايه عن ماذا؟ عن تتبع أثر الامر هل هناك علقة أو هل هناك علقة أو هل هناك شجنة أو هل هناك شيء مما يمكن أن يكون, أن يكون مخلوقا جديدا فإذا استبرأت المرأة عادت إلى زوجها وعادت إلى زوجها كما تعرفنا في الفقه المقصود وماذا هو, هو البحث عن الخبر وتتبعه إلى أقصى والصيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا, لن تراعوا وقال عمران بن حسين رضي الله عنه ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إن إلا كان أول من يضيب ما لقي كتيبة والكتبة هي الجيش وسمي, الكتيبة وسمي الجيش كتيبه لشدة تكاتبه والتكاتب هو التضام وسمي الكتاب كتابا لتضام الحروف فيه لأنه حرف بجانب حرف فسمي الكتاب كتابا فالكتابه في اللغة هي الجمع, الجمع والضم هيك. الجمع كالقراءة قرأ بمعنى جمع الشيء قرأه هكذا فسمي الجيش كتيبة لشدة تلاحم أفراده تلاحم أفراده بحيث إذا أراد خصمهم أن يخترقهم ما يستطيع لشده انضمام بعضهم إلى بعض فوصفوا بالكتيبة فإذا لقي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة كان أول من يضرب يعني كان أول من يغشى تلك الكتيبة وأول من يزاحم تلك تلك الكتيبة التي لاقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولما راهه ابي بن خلف يوم احد وهو يقول اين محمد لا نجوت النجا وقد كان للنبي وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس االفها كل يوم فرقا من ذره اقسلوك عليها يعني ابي بن خلف كان يعيد يعد ان الوعد في الخير والاعاده فيه في الشر وقد يستعمل هذا في مكان هذا كان يعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندي فرص أعرفها كل يومين فرقا من درة درة معروفة فرقا من درة فرق هو المكتال الذي يسع ستة عشر رطلا من, من الحبوب كل يوم أقتلك عليها بمعنى حتى تكون سمينة وتكون صحيحة فإذا لقيتك عليها يعني قتلتك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنا سلوكه إن شاء الله. فلما كان كان يقول هذا هذا هذا الكلام قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدده بهذا الكلام. ولما كانت وقعة بدر وكان أحد أقربائه من الاسرى جاء من أجل أن يفتديه. فلما افتداه أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. عندي واحد فارس ع فرقني من الدورة أقسلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكرر له نفس الكلام بل أنا أقسلك إن شاء الله لما كان يوم أحد وانتصر المسلمون في البدايه ثم هزموا فيه في, في الوسط فإذا أبي بن خلف يلوح بسيفه ويقول أين محمد لا نجوت إن جاء يقول علماء السيرة استجاب الله دعوته لا نجوت انجا إن فنجى محمد صلى الله عليه وسلم وهلك هو فخرجت فيه هج فخرجت فيه دعوته إن البلاء مؤكلون بالمنطق إن البلاء مؤكلون بالمنطق لا نجوت انجا إن فنجى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجو هو واستجبت به دعوته فهلكه الله سبحانه وتعالى قال فائد به يعني تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يحاولون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقام الرسول هكذا بيديه الشريفتين يعني كانه قال لهم افسحوا له خلوه خلو طريقه قال فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم او تطاير النبي صلى الله عليه وسلم تطاير الشعر تطايرا الشعر الشعر هي الدبة التي تكون على البهيمة يعني وتغريش فيها يعني تغريش فيها ايش الخرطوم الخرطوم ديالها من اجل امتصاصي دمها. فإذا انتفضت الدابة يعني تطايرت تلك الدبابة هذه هي الشعراء سميت الشعراء لما من الشعيرات الصغيرة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انبر إليه من غير أن يلوي على احد فقصده ورماه صلى الله عليه وسلم بحربته فقتله على فرسه يعني ضربه على فرسه فتدحرج على الفرس وسقط إلى الأرض فائثا به يقول قتلني محمد والله قتلني محمد والله فيقول له قومه لا باس عليك انما هو جرح قال لهم لا انه يقول انا اقتلك وهو لا يكذب ولو كان با الدنيا كلهم ما بي لقت بمعنى انه يحس بعذاب اليم من تلك الضربه رغم صغرها او رغم قلتها فإذا به يشعر بألم كبير، ومات بسريف. مات في مكان يسمى سريف، لأنه مستريف. المسرف مات في في سريف، وهو مكان قريب من مكة على سد تسيم. ويقول لأصحابه قبل أن يموت: لو بصق في وجهه لقتلني. لو بصق في وجهه لقتلني، لأنه أدرك عندئذ ألم تلك الضربة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل له في تلك الضربة. ألمًا شديدا كما يقول العلماء ويل لمن قتل نبيا أو قتله نبي ويل لمن قتل نبيا أو قتله نبي هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يخذ المعارك وقاتل ويجاهد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده الشريفة إلا لم يقتل بيده الشريفة إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف قولوا هذا للذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سفا كان للدماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق الدماء إن النبي لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا مهاجما عليه وليس مطلوبا له لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن والذي اقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم حماه وأراد أن يقتله وركب فرسه التي كان يعلفها من أجل أن يقتل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس بك فقال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم أليس قد قال أنا أقتلك والله لو بصق علي لقتلني فمات بسرف في قفولهم إلى مكة أي لما رجعت قريش إلى مكة مات بذلك المكان بهذا انتهى الفصل الرابع عشر الذي يتحدث عن شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ونجته والفصل الخامس عشر في حياه صلى الله عليه وسلم وإغضائه الحياء والإغضاء الحياء هو رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله عندما يفعل الإنسان شيئا عندما يفعل الإنسان شيئا يخاف أو يتوقع أن يلومه الناس عليه أو أن يكرهه الناس يعني يشعر يشعر بالحياء هذا هو الحياء أو أن الحياء هو رقة أو شعور يشعر به الإنسان عندما يركب عند يرتكب شيئا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحياء هو أيضاً ككل خصال الرسول صلى الله عليه وسلم حسنة بين سيئتين هو حسنة بين الوقاحة أه؟ والجرأة وعدم الاحترام وبين الخجر المزموم والسكوس عن الحقي وعدم القدرة على إحقاق الحقي وإبطال الباطل فعلم القدرة على إحقاق الحقي وإبطال الباطل ليس من الحياة في شيء لا يدخل فيه قال أنا حشمت من قدرش أنا نقول لا من أنا في الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر لا تستحيي وهذا الخجل وهو مذموم الوقاحة أيضا مذمومة هو أن يكون الإنسان وقحا لا يفرق بين الأمر والنهي ولا يفرق بين ما ينبغي أن يفعله ولا ما ينبغي أن يتركه ولا يفرق بين من هو اولى منه أو من هو أقل أقل منه يعني لا ينزل الناس منازلهم ولا يعني يأتي الأوامر أو النواهي يعني في أتاها فيتخبط عشوائي في حياته ولذا يقول العلماء الحياء هو كل شيء الحياء هو كل شيء لو كان الحياء في الشخصي لاجتمعت فيه خصال الدين كلها لو كان فيك الحياء لاجتمعت فيك خصالوا الدين كلها لأن الحياء هو الذي يبعث على فعل الطاعة لأنك تستحيي من تركها ويبعث على ترك المعصية لأنك تستحيي من ارتكابها فالذي يستحي من ترك الطاعتي يقوم بها، والذي يستحي من فعل المعصية يتجنبها، فيكون الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من الأنصار يعيض أخاه في الحياة يقول له ما لك تستحي كثيرا ما لك تستحي كثيرا فقنا النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من للإيمان، وإنا الحياة لا ياتي إلا إلا إلا بخير. قلني بس أن أخليه فيه كل شيء. وجاء صلى الله عليه وسلم فقبل الإسلام وقبلوا بعض أشخاص الإسلام ولكنهم لم يقبلوا بعضها فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا الحياة يقبلون الحياة رأي شيء باسمكِ الأمور خرابت قبلها الحياة سهل ما يحتاج للو... للوضوء ولا... ولا الإحرام ولا لا. الحياة فقط قال فجلسوا بباب المسجد واذا بالصحابه يدخلون فيصلون فاستحيوا فقاموا فتوضؤوا فصلوا ودخلوا مع الناس يعني بعثهم حياؤهم على ماذا بعتهم حياؤهم على على فعل الطاعات وترك وترك المعاصي والحياء من الحياه ومن الحياء من الحياه فالوجه الذي فيه حياء فيه حياه فالوجه هو فالحياء هو الغيث هو المطر الحياء هذا الحياء هو الغيث هو المطر فاذا كان الانسان فيه حياء ويستحي فإن فاين وجهه قد استمطر فاين يسي نبت خيرا وسي, وسي يجيء منه وسيجيء منه خير وسيكون محيا شنو المحيا الوجه المحيا اي الوجه الذي فيه بشر وفيه حياء وفيه جمال الطاعة وابتعد عن ماذا؟ عن قبح المعصية هذا هو المحيا أي الذي يحية أي الذي يستحق أن يحية أن تبت في وجهه التحيه المحية أي الذي يستحق التحية نعم فالحياة هو رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته فإذا فقد, فقد هذا الاكسير في وجه الانسان فليفعل ما يشاء اذا لم تستحي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ان مما ادرك الناس من كلام النبوة من النبوات الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى الانسان اذا كان فيه الحياء فان الحياء سيمنعه كما ذكرنا من فعل المنكر وسيحث على فعل الطعس ويهنك من رأسه ولكن إذا لم يكن فيه حياء فإنك مهما نصحته مهما وبخته لا يعرف معنى النصيحة ولا معنى التوبيخ ولا معنى التعنيف ولا معنى ذلك كله يمر عليه يعني ولا يستفيد, ولا يستفيد منه ولذلك إذا لم تستحي، فصل ما شئت إذا لم يكن فيك حياء ففعل في نفسك ما تشاء هذا الحياء والإغضاء هو التغافل عما يكره الانسان بطبيعته الاغضاء اخو الحياه الحياه بين الحياة؟ هو هذا اخوه الاغضاء معنى الاغضاء انك تغض الطرف عن امور يكره صاحبك ان تطلع عليها فتغضي ترى في زوجتك شيئا لا تحبه فتتغاضى عن ذلك الشيء ما لم يكن طبعا ما لم يكن منكرا ما لم يكن محرما ما لم يكن ينبغي التنبيه عليه وإلى ذلك الأمور بسيطة جدا لا تريد أن تراها في حالة معينة تغاضى لا تريد أن تسمع منها قولا معينا تغاضى قل مثل ذلك في الولدي في الابي في الامي في القريبي في أي واحد يعني تتعامل معه في واحد المستوى لا بد ان تراعي حضوره كلمه اقولها في غيابه ولكن استطيع ان أقولها في حضوره فاذا راعيتها انا اذا رايتها فاذا لم ارعها بمعنى خرجت مني وهو قريب مني يسمع وما يدفعينه يتغاضى كانه لم يسمع كانه لم يسمع شيئا ولذلك سن الاسلام الاستئناس قبل ايش قبل السلام حتى تستانس وتسلم على ال الاستئناس ما فائدته أفائدة الاستئناس وهو التنحنح هو الكلام أن يتنحنح الإنسان عندما يدخل بيته أن يجمع أهله نفسه أن تجمع المقرة نفسها وأن يجمع الولد نفسه وأن يعني حتى لا تراه على أمر يكره أن تراه عليه فليس من المحمود أن تتبع أن عورات الناس وأن تنبش عن عيوبهم فالذي ينبش عن عيوب الناس ما الذي يحدثه حيث ترد الفعل وهو أنهم يرتكبون تلك العيوب أمامه لو يرتكبون تلك العيوب أمامه لو تغافل عنها وتغضى عنها لحاولوا قدر الإمكان أن يسطروها وأن يدفنوها ولكن لك إذا قلت له ألم أجل كتب على كذا وكذا؟ ألم أجل كتب على كذا وكذا؟ على سبيل مثال غير التدخين لكن مثلا دري كي يسرق شوية يسرق هذاك التدخين المجاني لأن التدخين كيف بالمجاني كيف بالمجاني بج حتى تشد وديكس عجري كيف بواحد جوج وهكذا ومع أصحابه وعلى بالرا وفي الحذاءش الليل ويشل في يجي فين كنتين؟ غير هنا الآن شتي ودتي كذا الآن شتي عند المدخين لما تدخنتي أنا شم كاتشم فيه أشترى درا الوالد أعطيني بس نشري القرب ك لي يعني كسول لي مفروض منك بس تعطيه بس يشري هو يقضي الغرض لأن الله يعفو علينا وعليك صافي أجل واليد يعفو علينا وعليك تعطيني بس يشري بمعنى من ليت تعطي العورات ديالو آه غادي يقولك صافي هذا الشيء اللي أطلع هذا هذا هو سري قد أبد أبديته لك ولكنك إذا تغاضيت وتغاضيت وتغاضيت و سيحاول فينا بين الفينة والأخرى أن يصلح نفسه ويعود إلى الرجدين شاء الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يسلف أصحابه، هكذا كان يرشد أصحابه، ي يفعل أحد الصحابة شيئاً ويظن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، فيتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم كأنه لم يره، ولا يبحث عن عن سر تلك الحركة أو ذلك الفعل أو ذلك القيام، فتعلم الصحابة رضي الله عليه وآله عنهم الأدب من إغضائه صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس وأكثرهم وأكثرهم صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عن وسلم اشد كان اشد النبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم اشد النبي صلى الله عليه الله فيستحي منكم هذه الايه نزلت في في شان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم صنع على الصحابه طعاما فاستدعهم فأكلوا فلما اكل الصحابه رضي الله تعالى عنهم الطعام جلسوا يتحدثون فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينبههم على على انه ينبغي ان يقوموا من مجالسهم فقام وخرج ثم رجع فاذا بهم كما هم ثم قام ودخل وخرج فاذا بهم كما هم فعلى ذلك مرتين او ثلاث فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا بو يوسف النبي الا ان يوسفنا لكم الى طعام غير ناظرين هنا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث وهذا واحد الأدب هنا مهم جدا وهو أن الضيف دائما هو الذي يقترح الانصراف وأن ملضر هو الذي يحدد الانسراف ولا ما يكونش الانصراف حيانا لك تكون ضيف عند شخص وذلك الشخص الذي أنت عنده ضيف عنده مهام أخرى والتزامات أخرى هو يريد أن يجلس معك وقت الطعام مثلا فتتغدى معه وتتعشى معه ويريد أن ينصرف إلى عمله فإذا بك أنت قد إنبسطت للإستراحة والجلوس والحديث وهو لا يستطيع ان يقول لك قم لانك في بيته إذن فمن الذي سيقترح الضيف ومن الذي سيحدد لإنصراف او عدم الإنصراف؟ صاحب البيت يعني الضيف في ولكن تقترح تقول إن شاء الله, أنا إن شاء الله دزامات دزامات إذا قال لك بس ما عندي فين مشكلة. ولكن لا إذا بدا في وجهه أنه أيضا يريد هذا الانصرف فكن أنت مبادرا بأن توديعه أن, أن تنصرف ولا مستانسين الحديث إن ذلكم كان يودي النبي فيستحي منكم النبي صلى الله عليه وسلم يوديه ذلك الجلوس وتلك المحادثة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني بأهله وإذا به يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويسأل الناس بالمالك خادمه يقول له هل خرج القوم؟ قال ما زالوا جالسين يتحدثون ثم سأله هل خرج أولئك القوم؟ ما زالوا فلما خرجوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته قال أنس فأردت أن أدخل فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب يعني أرخى الحجاب بينه وبين أنس قال فنزل الحجاب يومئين يوم الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف ويستحي من من منهم أن يقول له من صريفه فينبغيهم أن يبادروا بيش أن يقصرحوا الانصراف وأن لا يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منهم حدثنا أبو محمد بن أتاب بقرأة عليه حدثنا أبو القاسم بحاتم محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان حدثنا عبد الله خبرنا شعبة عن قتاذة سمعت عبد الله مولى آنة يحدث عن نبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه هذا الحديث فين؟ فين كين هذا الحديث؟ في صحيح البخاري بدليل أنه ساق السندة ودخل فيهش؟ ودخل في سندي البخاري رحمه الله تعالى عليه فهو ساقه عن شيخه ابن عتاب عن شيخ ابن عتاب حاتم طرابلسي عن شيخه ابو الحسن القابسي تعرفوا ابو الحسن القابسي من الكبار من الكبار العلماء المالكيين ومن الكبار المحدثين عن أبي زيد المروزي ابو الحسن القابسي في تونس وابو زيد المروزي في في مروه في كاين في ايران في مروه المروزي نسبة إلى مروه الرازي نسبه إلى الري الري هذيك ازاي زائده في المروزي ولا ولا في الرازي مما يبين لك أن أبا الحسن القابسي سافر ورحل من جلي العلم فأخذ عن أبي زيدين المروزي الحديث وأبو زيد المروزي أخذ عن محمد بن يوسف في رابري تلميذ من؟ تلميذ البخاري والراق البخاري محمد بن يوسف في أو الفرابري في رابري قال حدثنا محمد بن يسمعي إذن فين وصلنا ذلك؟ دخلنا في البخاري أنساء قال لك سنده بدون أن يحيلك على ماذا بدون أن يحيلك على الصحيح البخاري مباشرة ليقول لك نحن أخذنا هذا العلم بالسند ولم نأخذه من الكتب لم نأخذ هذا العلم من بطون الكتب ولكننا أخذناه من أفواه الرجال من السند شيخي عن شيخه عن شيخه عن شيخه الذي هو البخاري وهكذا حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي سعيد الخضر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها من العذراء في خدرها يعني عن شده حياء الرسول صلى الله عليه وسلم العذراء يعني العروسه في خدرها اذا تكون في خدرها وفي زمن يعني عرسها تكون أشد الناس حياء فالنبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء منها ليس ل لي ما يعتريها هي ولكنه صلى الله عليه وسلم لانه يتمثل الحياة الذي هو ترك المنكر وفيه المعروف وكان إذا كariها شيئا عرفناه في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ك شيئا عرفه الصحابة في وجهه لأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نييرا كان لان يعني يتأثر تظهر فيه الانفعالات المختلفة الانفعال الإيجابي والانفعال السلبي ظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه فمن اشتد حيائه اشتد تأثره من اشتد حيائه اشتد تأثره فإذا كره شيئا عرفته في وجهه بسرعة والذي لا ليس في حياء لا تعرف من وجهه تغيير المنكر ولا استحسان استحسان قبيح كما أشرنا في بعض الدروس السابقة وكنت جليس قعقائي بن شورين وهل يشقى لقعقائي جليسه دهو السني إن تقو بخير وإن الشر مطراق عبوسه قابنشور قع يعني بقسامة أو بقسامات وجهه وبملامحه يظهر رضا رضاه من من سخطه يظهر كتظهر كراهيته من من رضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرفه الصحابة من وجهه بدون أن يعاتب بدون أن يتكلم يتصرف أحد الصحابة يتصرف معينا ويكرر بسيطة ذلك التصرف فيظهر ذلك في وجهه فيفهم الناس أن ذلك الأمر لا ينبغي أن يعاد لا ينبغي أن يكرر لا ينبغي أن, أن يفعل وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة البشرة ما ظهر من الجلد البشرة هي ما ظهر من جلد الإنسان رقيق الظاهر ظاهره صلى الله عليه وسلم ظاهر جسمه الشريف يعني رقيق الرقة المعنوية ماشي الرقة المادية رقيق الرقة المعنوية يتأثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعريف رضاه من من سخطه بمجرد أن تنظر إليه صلى الله عليه وسلم لا يشافه أحد بما يكرهه يعني لا يقابل الإنسان بما يكرهه إيش كيتسم هذا ضد الحياة ليه؟ الوقاحة أنك تجابي هذا وتجابي هذا وتجابي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاف أحدا بما يكرهه فإذا كان ذلك الشيء الذي يعني يرتكبه ذلك يريد أن ينهى النبي صلى الله عليه يعني ينهىه في وقت آخر وفي مناسبة أخرى ويقول ما بأل أقوى منه كما سنرى فكان لا يقول لما فعلت يا فلان كذا وكذا لا يشفه به ولا حياء وكرم نفسه وأن رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يفعل يقول كذا ولكن يقول ما بال اقوامين يصنعون كذا او يقولون كذا يقول ما بال اقوامين يعني حتى لا يجابها احدا او لا يشفها احدا بامر يكرهه وينهى عنه ولا يسمي فاعله يعني ينهى عن ذلك الفعلي ولا يسمى ولا يسمي صلى الله عليه وسلم فاعله لا يقول فلان هو الذي فعل هذا ليس نصيحة هو فاضيحة أن تقول للناس إن فلانا هو الذي فعل كذا وكذا هذه فاضيحة أنك تفضحه ستره الله وأنت تفضحه فإذا أردت أن تصلح من شأنه فأمرور أو أمرير إليه الخطاب من خلال صيغة التلكير ما بل أقوام يفعلون كذا أو ما بل أقوام يقولون كذا وراوى أنسنا رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به آثر صفرتين في أثر صفرة يعني يتطيب كطيب النساء فلم يقول له شيئا وكان لا يواجه أحدا من يكره فلما خرج قال لو قلتم له يغسل هذا لو قلتم له يغسل هذا يعني شيء واحد من الصحابة يقول له يغسل أثر, أثر الصفرة فيه, فيه, فيه ما معنى لو قلتم له يعني أنه إذا قال له واحد في مستواه ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم له قلت لزميلك وصاحبك لو فعلت ذلك كان احلى اولى لك لو صحتم مشانك لكان ولكن لو قال له مثلا نستاده أو شيخه لو فعلت كذا يعني سيتاثر يعني ويكون الامر بالنسبه اليه قاسيا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يريد أن يقسو عليه ولكن يريد أن يستعاه فقال لو قلتم له يغسل هذا وقد حكي مثل هذا الكلام يعني أنا من رؤية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر بن عاصر رضي الله تعالى في التوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا كريما وليس سخابا في الأسواق ولا, ولا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يدفع بالذاته أحسن ويعفو ويصفح وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد روى عنه رو غزالي في الإحياء وفي الحديث يعني ضعف ولكن معناه صحيح مذكور في, في يعني ما يقويه مذكور في الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يركز ببصره على شخص معين معناه أنه يشوف فيه مزيان ويحل فيه عينيه لأن هذا ينافي ينافي الحياة أنك تشوف شيء إنسان ما تقدرش يعني تقس فيه كما سنقوله إحنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه بصره في شخص يعني يمر بصره عليه وفي الوقت نفسه لا يشعر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه أنظر إلى هذا, إلى هذا وأنظر إلى هذا ولكن لا أركز على فالتركيز بالبصري مخالف للأدب والتوشيح أيضا أو الوشاح أو الإعراض بالبصري أيضا فيه من نوع أن أنا نشوف هذه الجهة وهذه الجهة ما نشوف فيها أيضا فيها فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يظن كل واحد من جلسائه أنه يعتني به أنه يشوفه هو كما ورد ذلك عن عمر بن عصر رضي الله تعالى عنه أنه كلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عجيب به فأرد أن يسأله من حب الناس إليه فقال له عائشة فقال من الرجال قال أبوها قال تماما قال عمر قال تماما قال عثمان فعد رجال فخاف عمر بن العصاني يكون آخر القائمة فسكت يعني لا ينبغي أن تبحث عن ما لا ينبغي أن تبحث عنه دعي الأمر سرا حب النبي صلى الله عليه وسلم لك او حب شيخك لك أو حب أبيك لك ما تبحث عنه يعني أن قم بالوسائل التي تحببك إليه ولا تنبش، لا تقول لأبيك وش عزيز عليك ولا خويا ولا اختي ولا كذا لا ما تقلب على هذا السر هذا خلي هذا كل أسرار لأن القلوب بين أصابيع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا ينفغي تبحث عن هذه الأسرار ولكن أنت استمطرها استنزل أسبابها قم بما يقربك تقرب إلى هذا القلب القلب الذي تريد أن يحبك تقرب إليه بما, بما يحب وإذا تجد حبه إن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة أخرى بحول الله لنتحدث عن حسن العشرة والعشرة والأدب وبصر الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا خلق عظيم نحتاجه في حياتنا فحسن المعاشرة هو الذي يسهل التعامل هو الذي يعني يعطي الدفع والشحنة للتعامل بين الناس فإلى ذلك والحين الحين استودعكم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما ياسفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين